ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلهِمُ الأمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلهِمُ الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم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 إلا من استرق السمع فاتبعه شياب مبين والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها وانبتنا فيها من كل شيء ممهوز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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 قال لم اكل اسجد لري بشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال بِمَا بما أغويتني لأزينا لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم أنا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن نجهنما لموعدهم أجمعين وإن نجهنما لم لهموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وما هم منها بمخرجين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 فَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ جئناك بِمَا كانوا فيه يمتهون واتيناك بالحق واننا لصادقون فَأَسْرِ باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ Vajalna alia safila, wa amtarna alayhim hijara tan min sijil. Inna fihi zallik laayatil mutawsimi, wa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 النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيما فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون